Book 2 980 89 Imperativ 1 Al-amr 1 Al-amr 1 Du er så doven, var dog ikke så doven انت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا انت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا du sover så länge sov تنام كثيرا هل لا نمت اقل من هكذا انت تنام كثيرا هل لا نمت أقل من هكذا du kommer så for sent. Kom dog ikke så sent. Ante at tætte medteæhren kætheren. Har låt tætte gier her kæther? Ante at tætte medteæhren kætheren. Har låt tætte gier Du griner så højt. Grin dig ikke så højt. Ante at tåhaku bi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 du drikker for meget. Drik dig ikke så meget. Ante tårab kathiran jiddan. Håll la sharibta ghir hakaža. Ante tårab kathiran jiddan. la Du ryger for meget. Ryg dig ikke så meget. Ante tudakhnu kathiran jiddan. Håll la أنت تدخن كثيراً جداً، هل لا دخنت غير هكذا؟ إنك تشتغل كثيراً جداً، هل اشتغلت غير هكذا؟ إنك تشتغل كثيراً جداً، هل لا اشتغلت غير هكذا؟ أنت تسير بسرعة عالية. هل سرت غير هكذا؟ أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرت غير هكذا؟ استوَّ أبّ هيرمُيلر. إصحى يا سيد مولر اصحى يا سيد ميلر. سَتَّ أبّ هيرمُيلر. اجلس يا سيد مولر اجلس يا سيد ميلر بلو سيدنا هر ميلر ابقى جالساً يا سيد ميلر ابقى جالساً يا سيد ميلر بير تلمودي كن صبوراً كن صبوراً تدعي تيد خذ وقتك كفاية خذ وقت kæfian Wend i dag øye blik انتظر لحظة Lahda لحظة være forsigtig كن Kun være punktlig كن دقيقا Kun المواعيد كن دقيقا في المواعيد بأيك التوم. لا تكن غبيا لا تكن غبيا